Şüphan Alâdi asrâbı abdîhi laylamın el Masjid el Haram ila el Masjid el Aqsa Alâdi bârakna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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بِهِمْ مِنْ عِزَّةٍ إِنَّا كُنَّا نَبِعُهُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاءَ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 فَإِذَا جَاءَ عَدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ عَدُّهُ إِلَّا عِنْدَ رَبِّكَ وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُثَبِّرُوا وَلِيُثَبِّرُوا مَا عَلِمَتْ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر منين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَدُولا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا Ceanneyetenhel mübüsırat el tebe tafelem mirrap bi kum İ teı tafelem mirrap bi kum وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه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 ولا تزِرُ وزارة وزارة أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، ففسقوا فيها فحَب. وعليها القمر فدمرنا تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكف بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سعيا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلَّا نُمِدُ هَا أُولَئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فِغْلَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِلاءً رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا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 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إن قد لم كان خطأ كبيرا، ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشا وساء سبيلا، ولا تقتل النفس التي حرمه الله إلا بالحق.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 ولا تقربوا ما للَّيْتِ مِإِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُوَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا وَأَنْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّبْتَوَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرغ ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح Bihubi hamdihi wala kin la tafqahu nasbihuhum innehu kana haliman wafura Wa idha qara'ta'l-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدبارهم نفورا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 انظر كيف وربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِرُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قل عسى يكون قريبا يوما يدعونكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بثتم قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ''İn الشيطان ينزغ بينهم ''İn الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ''Rabbكم أعلم بكم ''İn يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءُ وَلَقَدْ فَرَّلْنَا بَعْوَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْوٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ نَدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُر عَنْكُمْ وَلَا تحويلا.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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا قتبا صيرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قل لك إن رب بك أحيط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخافهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرة وَإِذْ قُلَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْي لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَغْثُورًا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 وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهَ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 فمن أُتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُلَائِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُضْلَمُنَ فَتِيلَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَوَلُّ سَبِيلَ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 اِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا صدق الله العظيم Ağzı bıllahim, in Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى agrada ve biz بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ işi. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ işi. شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ على ان يأتوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبعض ظَهِيرًا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 او تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زعمت علينا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا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 Qul lā o kān fī l-ārḍi malaikatūyamšūn mūtma'inīn lā nazzelnā ʿalayhim min l-samāʾi mā lāk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 لَن نحشره يوم القيامة على وجوههم عميا وبكموا وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا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 Olla oan tum temlikon hazain rıhmeti Rabbı ıza l amsaktum kşyet alınfaq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 Qala laqad alimte ma anzal haulai illa rabbussamawati wal arzibasair Wa inni la azunnuka ya fa arad ayi istefizhum min al-ard fa arqnahu ve mamghuhu jamiya ve kulnahu وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا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 بير تكبيرا